اللهم لا شطر الرديم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب يا رب يا رب مْخ لَ ق دول خبير سهم قايد وانا Birtan kum وأنتم كل الله اذ ذا كل ولا تكنوا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ Vol to ötton سدنا سد اكبر, <تصفيق> <وفتلوا الاسامة. تصفيق> <الله> أكبر. <تصفيق> Altyazı مَنْ كَفَى بِهِ يَخْسِيفا Oh, lan no. Aliye, biz tamam, Allah hazreti Nebi. Allah. Aa. you <Point in favour> <speaking families> فإن كان اكثر فئ كانناؤ وانت بن ام النبي الله الطيبة الله وَلَمْ كُنْ تلك اصغر <تذكر حدود> الله, الله. <تصفيق> تلك خدود الله. لا إله الله. الحمد الله وسيدنا خادم تلك خدود